فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دُونَني بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ تَرَنَّمَ جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دُونَني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 أَرْجِئَنَّهُمْ مِنْهَا أَبَدًا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَبَدًا وَهُمْ صَاغِرُونَ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَبَدًا وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ إِنَّ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 به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأبي وإني عليه لقوي الأبي, الأبي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي هو علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يردد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليذلوني أأشكر أم أكف ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فَلَمَّا جَاءَتْ ثِقَلَ أَهْكَذَا عَرْشُهُ فَلَمَّا جَاءَتْ ثِقَلَ أَهْكَذَا عَرْشُهُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَأُوتِينَا دينها وكلها مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله وقد علمت كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين انها كانت من إلى لهدخل الصبر إلى لهدخل الصبر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قالَالَ إَِّهُ صَغحُُّ مَوْورَدُ مِ قَاليد قلَهُ صَسُ نََد قَر قَات رَبِّ إِ غَلَتُ نَفْس وَأَسْلَمتُ مسُ لَنَانَ لِلهِ رَبّ العالممين وأسلمت مع تليسان لله رب العالمين